وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم تيئاتهم وأصلح فالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. Asta ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم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 الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام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 أَبَمَنْ كَانَ وَلَا بَيِّنَةٍ من رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ شُّوءُ مثل الجنة التي وعد المستقون إِنَّهَا وأنهار من لبن لم يتغير طامق وأنهار من خمر لذبة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة اَمَّنْ هو خالد في النار سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ ومنهم من يستمع إليك حتى إِذَا خرجوا إِن الذين لَنَا نَقْضُ اللَّهِ وَلَا قُلُوبٌ تَدَون ذَاَجُب مضَ وَآتَهُم تَفُهُم فهَل يَهُرونَ ياهم ضل فقد جاء الشراء ما لهم إذا جاءتهم ذكرهم؟ فعلم أنه لا. لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين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 وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له فهل عشيتم إن توليتم أن تسدوا في الأرض وتقطعوا ou الذين لعنهم الله vina la بصارهم naọ hota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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قلوبهم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ولو نشاء لاريناك هم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القوم وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَمَ بَلُوَنَّكُمْ حَكِبًا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إِنَّ الذين كفروا وصدوا عن تبير لا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يسركم أعمال Dziękuję. يحفكم تبخلوا ويخرج أرض ومن يبغل فانما يبغل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء تبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم